جلس لويس الثامن عشر ملك فرنسا في غرفة مكتبة فاخرة ومن بين يديه كتاب فلسفي قد وقف أمامه رجل أشيب الشعر يناهز الخمسين من عمره ورفع الملك عينيه إلى ذلك الرجل وسأل ماذا يؤلمك يا دوق بلاكاس؟ إني واثق يا مولاي أن العاصفة توشك على الهبوب من الجنوب ولكم يسرني لو أن مولاي تكرم بإرسال رجال أكفاء إلى مقاطعة لانكدوك وبروفينس وروفني لتحر الحقيقة فلم يجب الملك وتناول القلم وراح يكتب بضعة ملاحظات على هامش الكتاب واستطرد الدوق مولاي إنني في شدة القلق لأن ما يصل إلى أذني ليس مجرد إشاعات، فإني أرسلت منذ أسابيع شخصاً أثق به الثقة كلها إلى المقاطعات الجنوبية. ولقد كتب إلي بالأمس يقول أن خطراً هائلاً يهدد مولاي، وأن الحزب البونبارتي يعمل ليل نهار لعودة نابليون واغتصى بعرش جلالتكم. فتلاعبت على شفتي الملك ابتسامة ساخرة وقال، ولكن تقرير البارون داندري رئيس البوليس يقول أن كل شيء على ما يرام ولكن صبرا هو ذا البارون قد حضر بنفسه وأحنى البارون رأسه باحترام حتى كادت جبهته تمس ركبتيه فقال الملك يقول البارون أن جزيرة ألبا قد ثارت براكينها فهل هذا صحيح؟ فتقدم البارون عدة خطوات وأجاب لقد ضمنت تقريري الذي قدمته لجلالتكم بالأمس جميع ما لدي من المعلومات وأزيد عليها ما بلغني اليوم من مصدر يوثق به أن المغتصب أخذ في التدهور التدريجي وعلى وشك أن يجن فهو في بعض الأحيان أما يبكي بحرقة أو يضحك باستغراق شأن المجانين فوقف الدوق صامتا مفكرا بين رفيقيه الهازئين فأردف الملك قائلا ماذا لديك كذلك يا داندري؟ فإن الدوق يلوح أنه لم يقتنع بعد فقال الدوق بلاكاس يا مولاي إن أحدنا لابد أن يكون مخطئاً ولما كان من المستحيل أن يخطئ مدير البوليس لأنه المسؤول عن سلامة العرش فإني أرغب في أن يسمح مولاي بمقابلة الشخص الذي أمدني بالمعلومات فقال الملك بكل سرور أما أنت يا بارون فاذهب وتقص آخر الأخبار فانصرف البارون من الغرفة واستأذن الدوق لبضع دقائق عاد على أثرها يتبعه جيرار دي فيلفور المدعي العام وكان الشاب معفر الثياب أشعث الهيئة فصاح به الملك حال ما رآه تقدم يا فيلفور تقدم فسار دي فيلفور ببطء مقترب من الملك ثم وقف في انتظار أسئلته قال الملك بعد صمت قصير أبلغني الدوق بلاكاس أن لديك ما تقوله يا ميسيو ديفيلفور فتكلم يا سيدي واسرد كل شيء فقال المدعي العمومي لقد أقبلت يا مولاي إلى باريس على عجل لأني وقفت على مكيدة هائلة تهدد عرش جلالتكم فإن المغتصب قد أعد ثلاثة سفن ولا بد أنه غادر جزيرة البلآن ولكني لا أعلم أين أمسى ولا إلى أي مكان وصل بيد أنني وافق أنه لا بد أن يرسو في نابولي أو عند شواطئ تسكانيا أو في فرنسا نفسها فتجهم وجه الملك وصاح وكيف وقفت على كل هذه المعلومات وقفت عليها من رجل من أهل ميرسيليا عملت على مراقبته مدة طويلة ولكني القيت القبض عليه في نفس اليوم الذي بدأت فيه رحلتي لمقابلة جلالتكم وهذا الرجل هو بحار بونابارتي من المشائعين لنابليون مر خلصة بسفينته بجزيرة ألبا وقابل الماريشال بيرتران فزوده هذا برسالة لأحد المغتصبين في باريس ذهبت مساعية في معرفة شخصيته أو اسمه هباء وقد أشار الماريشال إلى وجوب إعداد الرأي العام لاستقبال التغيير الخطير الذي سيحدث في القريب العاجل عقب عودة نابليون هز الملك رأسه وقال يخيل إلي أن الأمر على غاية الأهمية فأردف ديفيلفور نعم يا مولاي ولولا ذلك لما تركت حفلة خطوبتي وأسرعت إلى جلالتكم لأبرهن على إخلاصي لعرشكم السامي وفي هذه اللحظة ظهر البارون داندري عند عتبة الباب وكان مصفر الوجه مرتجف الأوصال فذعر الملك وصاح في صوت جهوري ماذا حدث يا داندري؟ هل ظهر ما يؤيد مخاوف بلاكاس وأقوال دي فيلفور؟ فقال داندري في صوت متقطع آهن يا مولاي إنه ما على حق في مخاوفهما فإن المغتصبة قد غادر جزيرة ألبا في الثامن والعشرين من فبراير ووصل في الثالث من مارس وصل وإلى أين وصل؟ إلى فرنسا عند خليج جوان على بعد مئتين وخمسين فرسخا من باريس فأتى الملك بحركة عنيفة ونهض واقفا وهو يقول أبعد أن تتحد جيوش أوروبا السبعة وتقهر هذا الشيطان الكورسيكي وأعود أنا فأرقى العرش الذي أبعدت عنه أكثر من خمسة وعشرين عاما أبعد ذلك كله وبعد أن أصل إلى أقصى درجات المجد أسقط مثل هذه السقطة فتدق عنقي وصمت قليلا ثم أردف في حنق أيسقط الإنسان بهذه السرعة؟ إني أؤثر ألف مرة أن أصعد باختيار سلم المقصلة التي أهرقت عليها دماء أخي عن أن أغادر قصرة ويلري قصرا عني يجب أن نعمل ويجب أيضا أن نعلم ما لم يحدث بعد تقدم يا ديفيلفور وقل للبارون أن الإنسان كان باستطاعاته أن يعلم منذ أمد ما غاب عن علمه فنظر البارون إلى ديفيلفور بحقد وكراهية ولم يغب ذلك على عيني الأخير وخشي أن يجعل لنفسه عدوا قاهرا قد يدفعه الغيظ للتحقيق مع أدموندانت ليعلم علاقته بنابليون وإذاك يفتضح سر ديفيلفور وأبيه ولذلك فإنه قال للملك أرجو مولاي أن يذكر أنني وقفت على ما عرفت بطريق الصدفة ولم أبذل مجهودا ما فنظر إليه البارون نظرة شكر أثلج لها صدر ديفيلفور قال الملك لست في حاجة إليكم الآن أيها السادة فكل عملي متوقف على وزير الحربية فقال البارون مولاي لقد كنت قادما لأدلي لجلالتكم بخبر حادث شارع سان جاك وما وصلنا بشأنه قال الملك آه إذن قل ما عندك فإنه يخيل إلي أننا إذا أمعنا النظر في قضية مقتل الجنرال كويزنل فسنقف على مؤامرة جنيدة وعند ذكر اسم الجنرال كويزنل شعر ديفيلفور بالضراب عظيم قال البارون كل الدلائل يا مولاي تذهب إلى أن الجنرال لم ينتحر ولكنه قتل غدرا فقد أخبرنا خادمه أن رجلا مجهولا جاءه وضرب له موعدا في شارع سان جاك ولم يره أحد بعد الموعد إلا جثة هامدة وصف خادم الجنرال أن الرجل المجهول في نحو الخمسين من عمره قمحي اللون أسود العينين قصير الشارب وكان في صدره وسام الليجيون دونار واشتبه رجال البوليس في شخص تجتمع فيه هذه الصفات فتبعوه حتى شارع ليدغوسين ثم شارع كوكهيرون وهناك اختفى الرجل فجأة وهنا تنفس ديفيلفور السعوداء قال الملك يجب أن تبحث عن هذا الرجل وتجده يا بارون وتحول إلى ديفيلفور وقال لقد برهنت على إخلاصك للعرش ولن أنسى هذا الإخلاص حتى أجازيك عنه خير الجزاء أما الآن فإني أقدم لك هذا على أمل أن يذكرني بك فيما بعد ومد يده إلى صدره وأخذ وسام الليجيون دونر وقدمه لديفيلفور فتقبله هذا وهو دامع العينين لفرط سروره وفخره، وقبله ثم انحنى ولثما يد الملك. فقال لويس، والآن عد يا صديقي إلى مقر عملك، وعندما غادر ديفيلفور القصر الملكي، قصد من فوره إلى فندق مدريد حيث تناول طعام الغذاء، وكان على وشك الانصراف حين سمع جرس غرفته يقرأ ثم دخل الخادم وقال هنا رجل يريد مقابلتك يا سيدي فذع رادي فيلفور وقد أدهشه أن يعلم أحد باسمه وهو لم يذكره لأحد قط صمت لحظة ثم قال ما اسمه؟ لم يذكر اسمه يا سيدي صفه لي إنه يناهز الخمسين من عمره قمحي اللون أسود العينين متوسط الشاربين وفي صدره وسام الليجيون دونر فاصفر وجه ديفيلفور وحاول أن يتكلم ولكن الباب فتح في هذه اللحظة ودخل رجل في الهيئة التي وصفها الخادم قال باسما يا الله هل جرت العادة عندكم يا أهل مرسيليا أن يترك الأبناء آباءهم ولا يدعونهم للدخول؟ وجلس على مقعد قريب دون استئذان فأشار قرار إلى الخادم بالانصراف فانصرف صمت نوارتيه حتى رأى الباب يغلق ثم قال يخيل إلي أن زيارتي لم تسرك يا عزيزي قرار بل العكس يا أبي فأنا شديد السرور إنما هي المفاجأة التي أدهشتني وأنا لم أكن أقل من كدهشة فإني أعلم أنك احتفلت بعقد خطبتك في مرسيليا في الثامن والعشرين من فبراير ولكني مع ذلك لم أراك في باريس في الثالث من مارس إني تكبت مؤونة الحضور لأجلك يا والدي نعم لأجلك وحدك فهل تعرف مكانا في شارع سان جاك يجتمع فيه زعماء البونبارتيين؟ نعم منزل نمرة ثلاثة وخمسين وهذا النادي أنا رئيسه يا الله إن شجاعتك ترعبني يا أبي ولماذا ترتعب يا بني؟ إن رجلاً فر من باريس إلى بوردو في عربة قش ووقف وجهاً لوجه أمام روبسبير ومست المقصلة شعر رأسه ثم خرج فائزاً من ذلك كله لا يمكن أن يقع بسهولة ولكن تكلم ماذا عن نادي سان جاك؟ إن الجنرال كويزنيل ذهب إلى ذلك النادي ولكن لم يخرج منه حيا بل وجدت جثته في نهر السين بعد خروجه من منزله بساعة يا الله وممن علمت ذلك؟ من الملك حسنا ثم ماذا؟ لقد علمت بالخطة التي دبرها نابليون لفراره علمتها من رسالة كانت معنوتة باسمك ومرسلة إليك من جزيرة ألبا ولو أن هذه الرسالة وقعت في يد أي شخص غيري إذن لكنت الآن مقبوضا عليك ولصدر الحكم بإعدامك ثوراً رميا بالرصاص فضحك نوارتيه وقال إذن فأنت لم تخشى إعدامي رميا بالرصاص وإنما خفت من ضياع مستقبلك الزاهر ثم أردف ببرود وتهكم نعم ولكني لم أعد أخشى شيئاً ما دمت تظاهرني وأما عن حادث الجنرال كويزنيل فإليك التفاصيل لقد كنا نعتقد أن الجنرال رجل بونابارتي مخلص، ثم أن أحدنا ذهب إليه في فجر ذلك اليوم وطلب إليه حضور اجتماع لنا في شارع سان جارك. وقد تبادلنا جميعاً الرأي في مسألة هامة تتعلق بنابليون إمبراطورنا المحبوب، وفي الطريقة التي نلقاه بها، ثم كيف نخرج الملك والحاشية من قصر تويلوري، وإذاك نهض الجنرال غاضبا وأعلن أنه مخلص للملك ولا يسمح لنا بالتداول في مثل هذه الشؤون وهنا أدركنا أن الجنرال خائن ويجب أن نتخلص منه بأسرع ما يمكن ولكننا تركناه يخرج سالما ولكنه لم يصل إلى منزله نعم إنه خرج ولكن يبدو أنه ضل الطريق وذهب إلى نهر السين فهل تسمي ذلك قتلا؟ حقا إنك تدهشني يا دي ذيلبر يوما من الأيام أقف أمامك وأنت تحاكم رفاقي وتحكم عليهم بالموت ثم تقف لتراقب حد المقصلة وهو يهوى على أعناقهم وسمعتني أقول لك أنك ترتكب جريمة قتل كلا إني لم أقل شيئا من هذا ولكني كنت أقول على رسلك يا سيدي اقتل كما يحل لك ولكن ثق أن ساعتك قريبة وستكون أقرب مما تتصور آه إنك تعتمد على عودة نابليون ولكنه ليس لديه من الأعوان غير أفراد يعدون على الأصابع وجيوشنا جرارة كما تعلم يا الله يا لك من جاهل مغرور فأنت تبني آمالك على مجرد إشاعات وأنت واثق من أنك واقف على كنه الحقيقة ولقد فاتك بعد أن علمت بوجود الإمبراطور في مدينة كان بعد نزوله فيها ثلاثة أيام أين هو الآن؟ وماذا هو فاعل؟ ذلك ما ليس لك به علم إنك تقول أن الجنود واحد وستفتح جرينول وليون أبوابها على مصراعيها لتستقبل ذلك العاهل الكبير مهللة مرحبة فماذا ترى سيكون في استطاعة جيوشكم أن تفعل وقت إذن؟ وهز كتفيه في استخفاف ثم وقف وتأهب للانصراف فأسرع ديفيلفور وحال دونه والباب وقال مهلا يا أبي ألا تعلم أن البوليس يتعقب قاتل الجنرال؟ وذلك الرجل أسود الشعر والعينين قمحي اللون ذو شارب قصير وعلى صدره وسام الليجيون دونور وفي عنقه رباط رقبة أسود هاه أيعلمون كل ذلك؟ حسنا قال ذلك وابتسم ثم نهض فخلع رداءه الأسود وقلبه، ثم ارتداه وظهرت بطانته الصفراء، وتقدم من أدوات الزينة التي أعدها فيلفور على احدى الموائد، فأزال شاربه، ثم غير رباط رقبته الأسود بآخر أحمر، ثم تناول قباعته المثلثة الأركان فغير معالمها وهكذا أصبح نوارتيه في أسرع من لمح البصر رجلاً غير الرجل الذي ساق الجنرال كويزنيل إلى حدفه في صباح اليوم وكان فيلفور يشاهد والده وهو يفعل ذلك وفي عينيه بريق الدهشة والاستغراب فقال الأب في تهكم ثق أنني لن أنسى لك هذا الصنيع وعما قريب أرده إليك مضاعفاً والآن عد إلى مرسيليا في سكون وجزاء لإطاعتك هذا الأمر سنبقيك في منصبك ثم غادر المكان كان نوار يتكلم الحق وحدث ما قاله بسرعة لم يكن أحد يتوقعها وفر الملك لويس الثامن عشر ودخل نابليون قصرة ويلري ظافرا منتصرا وهكذا لم ينال فيلفور من خدمته للملك غير الشكر وهو لا يجديه بالطبع شيئا ووسام الليجون دونور وكان يخفيه خشية أن يثير حوله الريبة والشكوك وكاد نابليون أن يفصل قرار من منصبه لولا أن توسط والده نوارتيه في الأمر وتركت عودة نابليون لميسيو موريل لطلب الإفراج عن أدمون فسار تواً إلى ديفيلفور وطلب مقابلته، وقد تصرف المدعي العمومي في تلك المقابلة تصرفاً يدل على الدهاء، وكان أمله عظيماً في عودة الملك، وبذلك فقد رأى أن لا يفرج عن أدمون حتى لا يقال أنه تواطأ مع البونابارتيين، وأفرج عن الخوانة الذين تآمروا على عودة نابليون، ذلك أنه تجاهل الغرض من زيارة موريل، فلما ذكره هذا بأدمون، أطرق برأسه كأنما يستجمع شتات أفكاره ولكنه كان يخشى التحديق في وجه ذلك الرجل النبيل وسار إلى مكتبه وفتح أحد أدراجه ثم أخرج دفترا كبيرا يجعل يقلب صفحاته بسرعة ولكن بحالة هادئة لا تدع مجالا للريب ثم قال وهو ينظر في أوراقه ليست لدي معلومات عن هذا الشخص وكلما ما أذكره أنني بعد أن حققت معه ارسلت إلى باريس تقريرا عنه ضممته للأوراق التي عثرت عليها معه وبعد أن قبضوا عليه بثمانية أيام نقلوه إلى حيث لا أعلم ولكني أرجو أن يفرج عنه قريبا فيعود إلى سفينته فقال موريل إن منصبه خال في السفينة ولكنهم لم يفرجوا عنه حتى الآن إن أول واجب على البونبارتيين أن يطلقوا سراح أولئك الذين اضطهدهم أنصار لويس الثامن عشر فقال ديفيلفور إنني أرى أن هذه المسائل من اختصاص مدير البوليس فلما لا تقدم إليه التماسا وسأرسل أنا الالتماس مشفوعا بتوصية وحين وحينئذ لابد أن يفرج عنه ثم تنحى عن مقعده لموريل وأملى عليه رسالة مؤثرة وعندما انصرف موريل من منزل المدعي العمومي كان يعتقد أنه لن تمضي أيام معدودات حتى يطلق سراح أدمون التعس ولم يكن يدري أن ديفيلفور خدعه وضحى بأدمون على مذبح أطماعه وأغراضه وتردد موريل على ديفيلفور أكثر من مرة وطالبه بإطلاق سراح أدمون فكان هذا يهدئ روعه ويطمئنه حتى جاء ذلك اليوم الذي انتظره ديفيلفور بفارغ الصبر وهو يوم واترلو الذي هزم فيه نابليون هزيمته المنكرة والتي لم يقم له بعدها قائمة وقد استيق نابليون إلى جزيرة سانت هيلانا منفياً ذليلا لا حول له ولا قوة أقبل ذلك اليوم المشهود الذي عاد العرش فيه نهائياً إلى وارثه الحقيقي لويس الثامن عشر وقد شعر ديفيلفور على الأثر أنه بات مكروها مرهوبا في مرسيليا فطلب نقله إلى باريس، فأجيب إلى طلبه، وهناك اقترن بالآنسة ريني ابنة الماركيز ديسان ميران. وكان دينجلار قد استقال من خدمة موريل حينما عاد نابليون إلى فرنسا لأنه خشي أن يطلق سراح أدموندانت فيعود إليه ويقابله مقابلة المنتقم من الشخص الذي جلب عليه الخراب ولذلك فإنه سارع والتحق بخدمة تاجر إسباني أما فرناندو فلم يكن يكترث لشيء بقدر ما كان يشعر باختفاء أدمون من سبيله وكان عازما على قتله إذا خرج من سجنه ثم يقتل نفسه ولذلك تجرأ على التزل في المرسيدس إلا أنها لم تعامله إلا معاملة الأخت المشفقة على أخيها المعتوه وكانت الحكومة قد جندت عددا كبيرا من الشبان لإلحاقهم بالخدمة العسكرية للدفاع عن المملكة وقت الحاجة وكان فرناندو بين أولئك الشبان وقد هاله أن يفارق مرسيدس ولكنه لم يجد وسيلة للخلاص وعندما جاء يوم رحيله قالت له مرسيدس وهي تناوله بندقيته يا صديقي بل يا أخي الوحيد يجب أن لا تموت حتى لا تتركني بغير عضد في هذا العالم، إذ ما عسى يأفعل إذا فقدتك أنت أيضاً؟ فاتقدت الحمية في صدر الفتاة، وشعر أنه لا بد فائز بالفتاة إذا طال غياب أدمون عنها، ولذلك فإنه ترك القرية والآمال الكبار تجول في صدره، واستيق كادروس أيضاً إلى الخدمة العسكرية، ولكنه رأى أن يعجل بالزواج كي لا يرسل إلى مكان قصي أما الشيخ دانت والد أدمون فإنه عاش بأمل واحد هو قرب عودة وحيده وعزيزه ولكنه فقد ذلك الأمل عندما نفي نابليون للمرة الأخيرة ومات حسرة ويأسا وقنوطا ميتة تقطع نياط القلوب الرحيمة وكان ذلك بعد خمسة شهور من القبض على أدمون وفي مثل الساعة التي اعتقل فيها وقد لفظ ذلك الشيخ المسكين أنفاسه بين ذراعي مرسيدس الفصل السادس وقضى أدمون أيامه في عذاب وهو مقيم حتى لقد داخلته الشكوك في براءته وكان ينتهز فرصة مجيء الحارس ليتحدث إليه مليا لا لشيء إلا ليسمع صوته مخافة أن يكون قد فقد النطق وكان قد أنهك قواه في التفكير في تراحم بني الإنسان وتوادهم ولكنه وجد أخيرا أن ذلك لا يجديه فبدأ يبتهل إلى ربه ولكنه تعب أخيرا من الصلاة والابتهال ولم يعد يدري ماذا يفعل فعاد يفكر في سعادته التي تلاشت في أسرع من لمح البصر دون سبب أو علة واضحة وكاد يفقد عقله وهنا تذكر أن الموت وحده هو الذي يضع حداً لآلامه ففكر في الانتحار وارتاح للتفكير فيه كان ينظر إلى ماضيه بهدوء وإلى مستقبله برعب فرأى أن يختار نقطة الاتصال بين السعادة والألم ووجد أنها الموت وكان قد مر عليه أكثر من أربعة أعوام وهو في السجن حتى مل البقاء وأنفت نفسه الحياة وأقسم لا يهلكن نفسه بأن يلقي الطعام الذي يؤتى به إليه من النافذة وقد بر بقسمه ومر عليه يومان وهو يلقي الطعام من النافذة ثم بدأ ينظر إلى قطع الخبز السوداء التي كان يمقتها وتعافها نفسه فيما مضى وكأنها أشهى الأطعمة وبلغ من الجوع حينا أنه يظل ينظر إلى الخبز ساعة أو أكثر قبل أن يلقيه من النافذة، وكان يدنيه من فمه أحيانا، ولكنه يعود فيتذكر يمينه ويحتقر نفسه لضعفها، ولا يلبث أن يقذف الطعام من النافذة. وأخيرا جاء اليوم الذي أصبح فيه لفرط ضعفه لا يقوى على النهوض لإلقاء الطعام، فهل يأكل ويحمث يمينه؟ كلا. وألف مرة كلا ومر عليه اليوم الثالث والحارس يحسبه قد أصيب بمرض خطير وعند المساء شعر أدمون بغيبوبة انتقلت به إلى عالم لطيف لا يدرك كنها ورقصت أمام عينيه أضواء تلك الأرض المجهولة التي يقطنها الموت وعلى حين فجأة سمع صوتاً غريبا خلف فراش القش الذي يرقد عليه، فرفع رأسه لكي يسمع بوضوح وهو لا يكاد يصدق أذنيه. خيل إليه أنه صوت خدش قوي لابد ناجماً عن احتكاك أظافر قوية أو آلة حادة تعمل في أحجار الجدار. وفي تلك اللحظة قفزت إلى مخيلته لفظة الحرية، تساءل عما إذا كان هذا الشخص الذي يحفر الجدار صديقا يسعى لإنقاذه وحاول أن يفكر ولكن قوى التفكير كانت قد تلاشت بتأثير الضعف فرأى أن يعمل على استعادتها فزحف حتى اقترب من الطعام الذي أتاه به الحارس منذ عدة دقائق ثم مد يده وتناول وعاء الماء بيدين مرتجفتين ورفعه إلى فمه ولم يلبث أن شعر بالحياة تدب إلى أوصاله وهنالك أراد أن يتحقق من أمر الصوت فاقترب من الجدار ودقه ثلاثا بقوة فانقطع الصوت في الحال بسرعة السحر ومرت بقية النهار كما مر الليل دون أن يسمع أدمون صوتا فانفرجت أسارير وجهه وارتد إليه الأمل قويا مشرقا فقد لاح له أن هناك سجينا يعمل على الفرار وفي صباح اليوم التالي جئ له بالطعام فالتهمه في شراهة ونهم ثم نهض إلى الجدار فوضع أذنه فوقه فشعر به يهتز وهنا علم أن السجين عدل عن الحفر ولجأ إلى دفع الأحجار وإخراجها بالقوة فتشجع أدمون وعزم على مساعدة رفيقه السجين وعند ذلك وثبت إليه فكرة سريعة فنهض إلى الإناء النحاسي ذي المقبض الطويل الخاص بطعامه واتخذه كسكين لإزالة الملاط فلما تم له استعمل المقبض كعتلة لرفع إحدى صخور الجدار الذي يفصل بينه وبين رفيقه نجح أخيرا بإخراج الصخرة بعد أن قضى ساعة ونصف ساعة في هذا العمل الشاق واكتفى أدمون بذلك فعاد وأرجع الصخرة كما كانت حتى لا يلاحظ الحارس شيئا وفي مساء اليوم التالي استأنف أدمون عمله بنشاط ولكنه لم يلبث أن استضم بقضيب وكان الاستضامه بهذه العقبة أثر سيء في نفسه صاح في يأس يا إلهي رحمة بي لقد فتحت لي مصاريع الأمل فجأة وأنا أبتهل إليك لا تحرمني منه في لحظة من لحظاتي وبعد أن أبيت على الموت ولشد ما عندما سمع صوتا أجوى فيجيبه بكلمات وكأنها آتية من الأعماق من ذا الذي يتكلم عن الله وفي مثل هذه الساعة وقف شعر رأس أدمون ولم يلبث أن خر على ركبتيه وهو يقول آه إنني أسمع صوت إنسان من أنت يا هذا أستحلفك بالله أن تتكلم ومن تكون أنت أنا سجين تعس وأدعى أدموندانت اتهمت بالتآمر على عودة الإمبراطور وألقي بي في السجن منذ الثامن والعشرين من فبراير سنة 1815 عودة الإمبراطور؟ لماذا؟ أليس هو الحاكم في فرنسا الآن؟ كلا، فهو قد فر إلى جزيرة ألبا، ولكن كم بقي لك هنا حتى إنك تجهل كل هذا؟ انا هنا منذ سنة 1811 فارتجف أدمون أن هذا الرجل قضى في السجن أربعة أعوام فوق أعوامه وعاد المجهول يقول أصغي إليه لا فائدة ترجى من استمرار الحفر مدام ذلك لن يهيئ لنا سبيل الفرار فالأجدر بنا أن نكف عنه فهتف أدمون في يأس كلا كلا يجب أن نقنط فقد نستطيع بتكات فينا معا أن نستنبط وسيلة أخرى للهرب فقال الآخر حسنا إلى الغد إذن، وفي صباح اليوم التالي، وبعد خروج الحارس من غرفة أدمون، سمع هذا دقاتا ثلاثا، فحرك الفراش وركع على الأرض، وقال، هذا أنت؟ فسأل الصوت هل انصرف الحارس؟ نعم، وهو لن يعود قبل المساء، إذن فسآتي إليك، وفي طرفة عين سقط جزء من الجدار، وبرز رأس من ذلك الثقب الكبير، ثم رأى أدمون كتفين وظهر بعد ذلك جسم الرجل واحتضن أدمون ذلك الصديق الجديد وسار به إلى النافذة التي كانت ترسل إليه ضوءا ضئيلا فرأى أمامه رجلا نحيلا أبيض الشعر ينعكس عذابه وألمه فوق صفحة وجهه وفي عينيه المسلوبتي البريق التين يظللهما حاجب كث وأهداب طويلة ورأى لحيته تتدلى على صدره قال الرجل أظن أنك لا تملك آلة ما وهل لديك أنت منها شيء؟ نعم وقد صنعتها جميعا بنفسي صنعت سكينا ومبراتا وقضيبا من حديد يصلح لرفع الأحجار كالعتلة وإليك هذه الأخيرة قال هذا وأبرز قضيبا قويا من الحديد فدهش أدمون استطعت ونظر إليه متسائلا فقال الرجل إنه كان مثبتا في فراشي فانتزعته منه وبه استطعت أن أحفر الثغرة التي أمامك ولكن دعنا من ذلك وهلما بنا نرى المكان الذي تطل عليه النافذة وتقدم من النافذة ثم حمل إليه المنضدة الخشبية وأمر أدمون بارتقائها فلما فعل وثب المجهول كالقط البري وقفز إلى كتف أدمون وأمسك بالقطبان الحديدية وأطل برأسه من بينها ثم لم يلبث آه هذا ما توقعت وعاد فقفز إلى المائدة ثم وثب إلى الأرض وهو يقول إن هذا الجدار يقود إلى ممشا كبير يسير فيه الحراس الشاك السلاح بالتناوب وعلى ذلك فمن المستحيل علينا أن نفر من هنا لأنني رأيت أنبوبة بندقية أحد الحراس وتقلص وجه الرجل فرمقه أدمون باحترام وإعجاب ثم سأل ألا تقول لي الآن من أنت؟ أنا الراهب فاريا وإنني هنا منذ سنة 1811 ولكني كنت في قلعة فتستريل قبل الآن ولما نقلت إلى هذا السجن علمت أن نابليون رزق غلاما فأسماه ملك روما وهو لا يزال في مهده ولم أكن قط أنتظر أن أسمع ما قلته لي الآن من أن نابليون الداهية قد سقط ولكن لماذا سجنت؟ لأني حملت في سنة 1807 بالخطة التي سيسير عليها نابليون في سنة 1811 ولأني سعيت إلى توحيد قوة إيطاليا ضد الغاز المنتصر والآن قد ضاعت إيطاليا للأسف وفشلت كل محاولة في سبيل إنقاذها قال الرجل ذلك وأطرق برأسه إلى الأرض ولم يفهم أدمون أن هناك من يضحي حياته ومستقبله في سبيل مثل هذه الأغراض السياسية فسأل ألست أنت الراهب الذي يقول عنه الحراس أنه مريض؟ بل يقولون أنه مجنون نعم إنه الظهور بمظهر المجنون قد أفادني كثيرا وهل عدلت عن فكرة الفرار؟ إن الفرار مستحيل فغشيت وجه أدمون سحابة من اليأس وعاد يفكر وأخيرا رفع رأسه وقال لقد خطر لي خاطر إن الجدار الذي يفصلنا عن الممشى الذي يسير فيه الحراس لا يزيد في سمكه عن الخمسة أمتار ففي استطاعتنا إذن أن نعود إلى العمل ونحفر ثغرة في الجدار ثم ننتهز غفلة الحارس فننقض عليه ونقتله ونولي هاربين فقال الراهب صبرا يا بني، إنك لا تعلم من أنا، إن جدران هذا السجن جميعها لا تحول دوني وثقبها، ولكني لا أستطيع ثقب صدر إنسان، إنك يا بني ما زلت صغير السن، تعوزك تجارب الحياة، أما أنا فقد قرأت خمسة آلاف مجلد كانت في مكتبي في روما وحفظتها عن ظهر قلب، وخرجت من جميع قراءاتي أن الإنسان مسير وليس بمخير، فنظر أدمون إلى محدثه نظرة غريبة وقد بدأ يشعر بالإعجاب لهذا الرجل المدهش المقتدر واستطرد الراهب لقد صنعت قلما من قطعة عظم استخرجتها من اللحوم التي يقدمونها إلينا وأما المداد فقد صنعته من هباب المدخنة بعد أن أذبته في الماء وهكذا تراني كتبت مؤلفا عن طبائع الجنس البشري فوق قميصي وأودعته خلف المدخنة في انتظار يوم الإفراج لأنشره على الناس يا الله وهل أستطيع أن أرى أعمالك المدهشة؟ نعم وتستطيع أن تراها الآن فهلما معي وسار الراهب متجها نحو الثغرة التي حفرها فتبعه أدمون وهو مأخوذ وأدار أدمون بصره حوله فاحصا مدققا فقال الراهب إن الساعة الآن الثانية عشرة والنصف ولدينا عدة ساعات نقضيها معا فتعجب أدمون وبحث عن الساعة التي عرف منها الراهب الوقت ولكنه لم يجد شيئا فسأل وكيف عرفت الوقت انظر الى هذا الشعاع المتساقط من النافذه على الارض والجدران اني بواسطته استطيع ان احدد الوقت بالضبط والان تعال معي لأريك مؤلفي ومد الراهب يده خلف المدخنة فأخرج بضعة ملفات من الأقمشة وكانت كبيرة الحجم وأشار إلى كتاباته عليها ثم قال لم أكتب خاتمة المؤلف إلا منذ أسبوع فقط وقد استغرق الكتاب كل قمصان ومناديلي ولو أنهم أطلقوا سراحي لكان فيه خير ثمرة وأوسع شهرة لم يكن أدمون يفكر في الكتاب وقت إذن، وإنما كان يفكر في شيء واحد. هل يستطيع هذا الرجل الداهية أن يميط لثام عن سر الشقاء الذي حاق به واقتداه إلى السجن؟ ولاحظ الراهب استغراق صاحبه، فقال فيما تفكر؟ كنت أفكر أولا في هذا العقل الكبير الذي أخرج كل هذا. فقال الراهب إنك كنت تفكر في شيئين، وقد قلت أولهما. فما هو الثاني؟ نعم كنت أفكر في تاريخ حياة الحافل وسوء الحظ الذي صادفني وأنني لا أدري أكان ذلك من فعل القدر أم من فعل البشر وأنا على استعداد للنزول عن نصف عمري لاعلم ذلك ولكنك قلت أنك بريء مما نصب إليك نعم وأقسم على ذلك بحياة والدي ومرسيدس الذين أحبهما من دون العالم جميعاً ثم قص أدمون على الراهب قصته منذ عودته إلى مرسيليا فقال الراهب إننا نستطيع أن نفسر حادثتك على ضوء الأطماع البشرية ففكر قليلا وانظر من يستفيد من اختفائك فبدأ التفكير على وجه أدمون ولم يلبث أن قال إن زملائي البحارة لا يحملون لي غير الحب والتقدير ولو أنهم خيروا لاختاروني رئيسا ولكن هناك واحد اسمه دينجلار وهو كاتب حسابات السفينة هذا الرجل يكرهني لأنني تشاجرت معه وطلبت أن يبارزني فرفض وهل حضر أحد حديثك مع القبطان لكلير عندما عهد إليك بهذه المهمة التي جلبت عليك كل هذا الشقاء أو انتهى إلى سمع أحد؟ كلا كان باب غرفة القبطان مفتوحا ولكن آه تذكرت إني لاحظت أن دينجلار مر أمام الباب في اللحظة عينها التي سلمني فيها لكلير الرسالة عظيم لقد وقعنا على مفتاح السر وهل رأى أحد الرسالة التي سلمها إليك الماريشال بيرتران؟ ربما لأنها كانت من كبر الحجم بحيث لبثت محتفظا بها في يدي حتى عدت إلى السفينة وهل قرأت الرسالة التي سببت القبض عليك؟ نعم فقد عرضت علي أثناء التحقيق وطفق أدمون يعيد على مسامع الراهب الفاظ الرسالة التي بعث بها دينجلار وفرناندو إلى النائب العمومي فلما انتهى من ذلك هز الراهب كتفيه وقال إذن فالأمر واضح كالشمس ونهض الراهب فأتى بالقلم وكتب الرسالة التي أعادها عليه أدمون بيده اليسرى على قطعة من القماش فاقشعر جسم أدمون ونظر إلى الراهب في هلع وهول وهتف يا الله إن هذا الخط يشبه خط الرسالة ويكاد أن يكون هو ذلك لأن الرسالة كتبت بيد يسرى وقد لاحظت من تجارتي أن الكتابة باليد اليمنى تختلف باختلاف الأشخاص ولكن الكتابة باليد اليسرى تتشابه تشابها يكاد أن يكون تاما والآن لننتقل إلى النقطة الأخرى، فهل هناك من يرى في اقترانك بمرسيدس له؟ نعم، شاب كتلاني يحبها ويدعى فرناندو، وهل هناك أي علاقة بين دينجلار وفرناندو؟ نعم، لقد رأيتهما يحتسيان الخمر معاً يوم أن قدمت إلى مرسيليا، ولاحظت أن دينجلار كان يهزل ويضحك بينما كان فرناندو عابساً مقطب الجبين، إذن أصغي إلي لقد دبر لك دنجلار هذه المكيدة ليقصيك عن منصب الربان واتخذ من غيرة فرناندو سبيلا إلى إشراكه معه في الجريمة امتقع وجه أدمون وارتجفت أوصاله إزاء ذلك الاكتشاف الخطير فابتسم الراهب وسأل هل لديك ما تريد إماطة اللثام عنه غير ذلك؟ نعم أخبرني لماذا لم يحقق معي غير مرة واحدة تحقيقا بسيطا ثم زجوا بي في السجن؟ فأطرق الراهب قليلاً ثم عاد فرفع رأسه وسأل هل تعرف اسم المدعي العمومي الذي حقق معك؟ وهل كان شاباً أم شيخاً؟ بل شاباً واسمه ديفيلفور وهل تغيرت معاملته لك أثناء التحقيق؟ نعم، عندما قرأ الرسالة التي أحملها من الماريشال بيرتران وبدأ عليه إذا كأنه يشفق عليه، هل أنت واثق أنه تأثر لمصابك؟ نعم، وقد برهن على ذلك بأنه نهض وأحرق أمام عيني تلك الرسالة التي هي الدليل الوحيد على جرمي، فقال الراهب هذا عجيب وخارق للعادة، ولكن لمن كانت الرسالة؟ كان عليها اسم ميسيون نوراتيه بباريس شارع كوكهيرون رقم 13، فانفجر الراهب ضاحكاً، ثم قال هل ترى ضوء الشمس؟ إن مسألتك أصبحت أمام عيني أوضح من هذا الضوء، إذن فأنت تعتقد أيها المسكين أن المدعي قد أخذته الشفقة بك؟ ألا فاعلم أن نوراتيه هذا هو أبو جيراردي فيلفار، ولو أن صاعقة انقضت عند قدمي أدمون لما انتفض كمن تفض عند وقع الكلمات في أذنيه فطفق يردد وهو كالحالم أبوه أبوه ثم برقت عيناه لقد عرف الآن كل شيء وادرك لماذا توسل إليه جيرار ديفيلفور ألا يذكر شيئا عن الرسالة وعندما عاد أدمون إلى سجنه ألقى بنفسه على الأرض وظل في مكانه في ذهوله مستسلما لخواطره وبقي كذلك حتى سمع صوت الراهب وهو يدعوه لتناول طعام العشاء معه قال الراهب إني لشديد الأسف لأني حدثتك فيما أثار حفيظتك وحرك في نفسك عوامل الانتقام وكأنما أدرك الرجل أن حديثه يؤلم أدمون فحول دفة الحديث وانتقل إلى أفق جديد يدل على علو كعبه وسعة اطلاعه وولد في نفس أدمون شعوراً جديداً من الرغبة في التعليم وزيادة محصوله من الثقافة وصارح حراهب برغبته فلم يبخل هذا عليه مما أوتي وأجاب رجاؤه وفي نفس المساء اتفق السجينان على خطة الدرس فلم تمضي ستة شهور حتى أتقن أدمون الإنجليزية والإسبانية والألمانية، وفي نهاية العام كان أدمون قد صار رجلاً غير الرجل، وبعد ثلاثة شهور عاد الراهب يتحدث إلى أدمون عن ضرورة الهرب، وجلسا يتشاوران في الخطة المثلى، ولكنهما لم يجد سبيلاً إلى نيل مرأبهما، إلا بإحداث فجوة في الجدار المطل على ممشى الحراس، وأخيرا قرر رأيهما على العمل، ولكن بشرط أن لا يلجأ إلى قتل أحد من الحراس إلا للضرورة القصوى. ومر عام قبل أن يتم المشرع، وانقضت ثلاثة شهور وأخرى كان الممر في نهايتهما قد حفر تماما، ولم يعد أمامهما إلا أن يدفع الحجر الأخير ويلوذا بالهرب، ولكنهما أرجع ذلك إلى ليلة مظلمة عاصفة. وأقبلت الليلة المنشودة أخيراً، وتهيأ أدمون لدفع الحجر، ولكنه سمع في تلك اللحظة صيحة مؤلمة صادرة من قلب الغرفة، فدار على عقبيه، ورأى الراهب يستند إلى أحد الجدران، ووجهه في صفرار وجوه الموتى، ذعر أدمون وهاله تغير سحنته، قال الراهب بصوت خافت، إني أموت، فصغ إلي، لقد فاجأني مرض خطير وستأخذني نوبة بعد دقائق فعليك وقتئذ أن ترفع قائمة فراش الخلفية المتصلة بالجدار حيث تجد في فراغها المجوف قنينة مملوئة إلى نصفها بسائل أحمر اللون ومتى رأيتني جثة هامدة وفي حالة موت طبيعي ضع السكين بين فكي وافتح فمي واسكب فيه ثماني عشر قطرات من القنينة فأسرع أدمون وحمل الراهب بين يديه، وزحف به إلى غرفته حيث مدده فوق الفراش، ولم يكد يفعل ذلك حتى فاجأت النوبة الراهب، فصاح النجدة، إني أموت، إني، وغشيت وجهه سحابة مظلمة وخبأ بريق عينيه، وذهب لون وجهه وتشنجت أطرافه، وأزبد فمه، فأسرع أدمون وكتم صيحاته بوضع الغطاء فوق فمه، ثم سكنت حركة جسم الراهب، وظهرت عليه جميع دلائل الموت، نفذ أدمون وصية الرجل بحذافيرها، ومرت ساعة أخرى تمشي الدم بعدها في وجه الراهب، وتحركت أهدابه، ثم فتح عينيه، قال في صوت خافت، لقد أخبرني الطبيب أن هذه النوبة ستأتيني ثلاث مرات وأنني قد أموت في المرة الثالثة وقد أعطاني هذا الدواء لينقذني من النوبتين الأوليين ولو أنه يشك في فائدته إذ هاجمتني النوبة الثالثة وها قد انتابتني النوبة الثانية وبذا أصبح عمري محدودا أما أنت فشاب في مقتبل العمر ومن الظلم الفادح أن أستبقيك إلى جواري فسارع يا بني بالهرب وليعاونك الله ولكن الشاب أبى أن يصغي إلى نصيحته إلا أن يفصل بينهما الموت وفي صباح اليوم التالي عاد أدمون إلى غرفة صديقه وجده جالسا على فراشه وفي يده قصاصة ورق كبيرة وعندما اقترب دانت من الفراش دفع إليه الراهب تلك القصاصة وقال اقرأ هذه الرسالة يا صديقي وعلم أنها تحوي كنزي الذي أهبك الآن نصفه وإذا مت فهو لك كله لأنني سأتخذك ابنا لي والآن اقرأ هذه الورقة وتناول منه أدمون القصاصة تتنازعه عوامل شتى من الشك والحيرة والقلق وألقى عليها نظرة سريعة فرأى نصفها محترقا. فنشرها بين أصابعه ووجد بها هذه الكلمات يربي على جنيه إيطالي، الثغرة الثانية، أقدمها له بصفته الخامس والعشرين من إبريل سنة وعندما رفع أدمون رأسه، قال الراهب بالطبع أنت لا تستطيع أن تفهم شيئا من هذه الكلمات المبتورة أما أنا فقد قضيت الليالي الطويلة أفتش عن الكلمات الضائعة، وأبحث عن المعاني الخفية حتى عثرت عليها وإليك القصة بحذافيرها إنك بلا ريب لا تعلم أنني كنت صديق وكاتم سر الكونتسبادة آخر أمراء العائلة الملقبة بهذا اللقب ولم يكن الأمير مثريا بعكس ما كان يشاع عنه وكان قصره أشبه بجنة الخلد فأقمت معه فيه وكان الأمير يقضي أغلب وقته في مطالعة الكتب والمذكرات العائلية القديمة حتى أنهك قواه وفي أحد الأيام دخلت عليه مكتبه فرأيت بين يديه مجلدا كبيرا عن تاريخ روما وكان يطالع في الفصل الثاني عشر منه وعنوانه حياة البابا إسكندر السادس أو رودريك بورجيا فأشار بإصبعه إلى هذا الفصل وطلب إلي أن أقرأه ففعلت وهذا نصه انتهت حروب روما وأتم سيزار بورغيا بن البابا اسكندر السادس فتوحاته العظيمة ولكنه شعر بالحاجة إلى المال لشراء إيطاليا وضمها إليه كما شعر بنفس الحاجة ليبرم اتفاقا مع لويس الثاني عشر ملك فرنسا الذي لا يزال في أوج مجده وعظمته فرأى البابا أن خير طريقة لهذا الغرض هي أن يعين كريدين لاين جديدين يكونان من أهل الغنى والثروة ليستطيع أن يبتز منهما المال وبحث البابا وابنه عن الرجلين المنشودين واخيرا عثر على ضلته في جان وسيزار سبادا وهما من ذوي الثراء العريض والغنى الواسع ودفع الرجلان ثلاثمائة جنيه ثمنا لمركزهما عن طيب خاطر ذلك يا عزيزي ادمون ما طالعته في ذلك الفصل وأظنك استنتجت أن الكونت سبادا لم يكن غير أحد أحفاد سيزار سبادا الذي مر ذكره وأقول لك الحق أنني لم أفهم شيئا مما قرأت فتطوع الكونت وذكر لي بقية القصة قال كان لابد للكاردينالين الجديدين من الحضور إلى روما لتسلم زمام عملهما وليقدما شكرهما للبابا وقد قر رأي البابا وابنه على أن يقدما للكردينالين طعاما مسموما وأثناء وليمة يقيمانها احتفالا للكردينالين الجديدين حتى يخلو مكانهما ويعينا فيه آخرين يدفعان مبلغا جديدا ولم يكن سيزار سبادا جاهلا بدسائس ألبورغيا ولذا كتب وصيته قبل الذهاب إلى الوليمة ثم انطلق إليهما بجنان ثابت وكم كانت دهشته عندما وجد ابن أخيه جيدو مدعواً مهماً، فأدرك أن البابا يريد القضاء عليه وعلى وارثه الوحيد ليستولي على الثروة، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا وبعد أن تناول الجميع الطعام شعر الثلاثة المساكين بالسم يسري في أجسامهم، ولم تنق الساعة حتى كانوا جثثاً هامدة، وأسرع البابا وابنه إلى قصر الكاردينال، ولكنهما لم يجدا به غير ألف جنيه ذهبا وعدة عقود خاصة بالحقول والدور لا تفيدهما في شيء وإنما أفادت ورثة جيدو وأما ثروة سيزار سبادة الحقيقية فلم يعثر لها على أثر وصمت الراهب قليلا ريثما يلتقط أنفاسه ثم عاد يقول ذلك ما سمعته من الكونت ولم يزد على حرفا واحدا لأنه لم يكن يعرف شيئاً عن الكنز الذي تركه سيزار سبادا واتفق أن توفي الكونت بعد أسبوع فترك لي جميع مجلداته وكتبه وأوراقه العائلية وأملاكه وحدث سنة 1807 أي قبل إلقاء القبض علي ببضعة شهور أنني كنت أقلب في أوراق عائلة سبادا فصرعني النوم فجأة لكثرة إنهاك قواي وعندما استيقظت كانت الساعة تدق التاسعة والظلام يضرب أطنابه فنهضت أبحث عن المصباح ولما لم أهتد إليه مددت أصابعي بين صفحات مجلد كبير كان في يدي وتناولت ورقة صفراء خالية من الكتابة وأشعلت عود ثقاب أدنيته من الورقة كيما أرى على نورها موضع المصباح ولشد ما دهشت عندما وقع بصري على تلك الورقة الصفراء وكنت أراقب اللهب وهو يبتلعها حين رأيت كتابة خفية قد برزت فيها فأخمدت اللهب في الحال وقد تأكدت أنها كتبت بذلك المداد السري الذي لا يظهر إلا بفعل الحرارة وكانت النار قد التهمت نصفها، وبقي النصف الآخر بين أصابعي، وكان ممزقاً إلى شطرين، قرأت أنت أحدهما الآن، وإليك الآخر فأقرأه، ودفع إلى أدمون بقصاصة مماثلة للأولى، فتلقفها في دهشة وقرأ اليوم الخامس والعشرون من إبريل سنة 1998، قد اسكندر السادس وخوفا من اغتصاب ثروتي، وكاغرا الذين توفي بالسم وارث الوحيد أنني، إذ أنه ذهب معي جزيرة مونتي كريستو، ففيها جميع ما، وجواهر وأحجار كريمة، والذي عندما يرفع الصخرة الثانية عشرة بحافة الجدول المتجهة إلى الشرق، وستجد ثغرتين في نهايته، الوارث الوحيد الخامس من أبريل سنة سيز، قرأ أدمون تلك الورقة بلهفة وفضول ثم رفع عينيه إلى الراهب متسائلا فقال هذا بالطبع أنت لم تفهم شيئا من ذلك كما لم تفهم حرفا مما قرأته أولا ولكن استطعت أن أتوصل بعد مجهود جبار متواصل إلى معرفة الكلمات التي احترقت وإليك هذه الورقة وقدم إلى أدمون ورقة ثالثة وطلب إليه أن يضمها إلى الورقة الثانية ويقرأ، ففعل أدمون كما أشار الراهب، وقرأ ما يليه. اليوم الخامس والعشرون من أبريل سنة 1998، قد دعيت لتناول طعام الغداء عند البابا إسكندر السادس، وخوفا من أن يكون البابا راغبا في اغتصاب ثروتي، فيفعل بي مثل ما فعل بالكاردينالين بيننجليبو وكابارا، الذين توفيا بالسم، لذلك أخبر جيدو سبادا وارثي الوحيد أنني خبأت أموالي في مكان أمين يعرفه بنفسه إذ أنه ذهب معي إليه وذلك المكان هو جزيرة مونتي كريستو ففيها جميع ما أمتلكه من ذهب وفضة وجواهر واحجار كريمة وهذا الكنز لا يعلم بوجوده أحد سواء والذي يربى عن مليوني جنيه إيطالي يجده عندما يرفع الصخرة الثانية عشر من الصخور الكثيرة المحيطة بحافة الجدول المتجه نحو الشرق ويسير في سرداب خفي يقود إلى مغارة في الجبل وسيجد ثغرتين في هذه المغارة والكنز موجود في نهاية الثغرة الثانية وتلك الأموال أقدمها له بصفته الوارث الوحيد لجميع ما أترك، الخامس والعشرون من أبريل سنة 1498، سيزار سبادا، قال الراهب ما رأيك في هذا يا أدمون؟ الواقع أنها أغرب قصة سمعتها في حياتي، وبوفاة الكونت سبادا انقرضت هذه العائلة الكبيرة من الوجود، وتقول أن قيمة الكنز تربى على... على المليونين من الجنيهات الإيطالية القديمة، أو أنها بمعنى آخر تبلغ 13 مليون من الجنيهات الحالية، سواء كانت إيطالية أم فرنسية، فذعر أدمون من فداحة المبلغ، وهز الراهب رأسه، وبدت على وجهه أمارات الارتياح لإباحته بسره لهذا الشاب المخلص الذي اتخذه لنفسه ولدا. وكأنما أرادت الأقدار أن تحرم السجينين كل أمل في النجاة والحياة لأن الجدار الذي حفراه وعولاه على الفرار منه كان بطبيعته متخاذلا متداعيا فأمر مدير السجن بإقامة جدار خلفه سندا له وبالفعل أقيم ذلك الجدار وبات من المستحيل على أدمون اختراقه ومرت الأيام واليأس قد تطرق إلى قلب السجينين وفي إحدى الليالي نهض أدمون من فراشه وأرسل بصره الحاد حوله وكأنه يبغي اختراق حجب الظلام ثم تصبب العرق فوق جبينه سمع أنينا عميقا وشخصا يردد اسمه في خفوت وضعف شديد فغمغم مرعوبا يا الله إنه صديق الراهب ترى ماذا حدث ورفع الصخرة التي تسد الثغرة وزحف إلى غرفة الراهب وهناك رآه على ضوء المصباح وهو ممسك بقوائم فراشه وقد تملكته نوبة تشنج هائلة ورأى أدمون على سحنة الرجل اصفرار الموت فطاش عقله واندفع نحو الباب يطلب المعونة فمنعه الراهب وصاح صه وإلا هلكنا أصغي إلي يا بني لقد بدت على شف الموت وعما قريب أنفصل عنك إلى الأبد وحسبي الآن أن أباركك يا ولدي وأدعو لك بالنجاح لأموت قرير العين إن كنز سبادا موجود وقد رفع الله كل غشاء عن عيني وألهمني قوة التبصر فاستطعت معرفة مكانه فإذا قدر لك وهربت من هذا السجن اللعين فسارع إلى جزيرة مونتي كريستو واستولي على الكنز لنفسك فهو لك لأنك أهل لامتلاكه وفتح أدمون شفتيه ليتكلم ولكن الكلمات حبست في حلقه عندما رأى الراهب يرتجف في شدة ثم انطفأ على حين غرت البريق الذي كان منبعثا من عينيه وتعاقب تردد أنفاسه القصيرة المتلاحقة فصاح بصوت مؤلم وهو يضغط على كتف أدمون الوداع الوداع ثم سقط رأسه وكاد الجنون يستولي على أدمون فأسرع بإخراج القنينة من مكانها وفتح فكي الراهب بالسكين ثم سكب بقية السائل في حلقه وجلس ينتظر ومضت الساعات دون أن يتحرك الراهب كان قد قضى نحبه وأصبح جثة باردة هامدة وكانت الساعة قد بلغت إذاك السادسة صباحا وبدأ نور الفجر يبدد ظلام الليل فخشي أدمون أن يفاجئه الحارس فأطفأ المصباح وعاد إلى غرفته حزينا مهموما وجاءه الحارس بطعامه وكان عليه أن يدخل إلى غرفة الراهب بعد مروره بغرفة أدمون وما هي إلا لحظات حتى سمع أدمون صوت الحارس وهو يستغيث وبأسرع من لمح البصر امتلأت القاعة بالحراس والجنود ثم جاء مدير السجن وأنصت أدمون إلى ما يدور داخل الغرفة فسمع المدير يأمر الحراس بالذهاب لاستدعاء طبيب السجن وساد الصمت فترة طويلة ثم لم يلبث الطبيب حضر فقال المدير أرجو أن تفحص الجثة ففحص الطبيب الجثة ثم قرر الوفا ولما وثق المدير من موت الراهب قال لأحد الحراس والآن اذهب وأحضر زكيبة فهرول الحارس إلى الخارج وعاد بعد قليل يحمل الزكيبة وتعاون بعض الجنود على إيداع الجثة داخلها ثم انصرف الجميع من الغرفة ريثما يحين الوقت المناسب لدفنها ورفع أدمون الحجر وطل بسكون وحذر داخل غرفة الراهب فلما وثق من خلوها زحف حتى وصل إليها رأى جثة الراهب ممددة في وسط الغرفة داخل الزكيبة وجد أدمون نفسه بعد كل هذا وحيدا كما كان وحيدا من قبل وسيظل كذلك إلى الأبد